بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم اغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا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 رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَعْذِرِ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَاقْهِ مُسِيئَاتٍ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ فِي يَوْمِئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا لا يدرون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا ثلاث نسين واحيت ثلاث نسين فعثرنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون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 لِنَصْنَعَ لَهُ الدِّينَ وَلَهُ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ الثَّلَا فَاعَلَ اللَّهُ مِنْهُمْ شَيْءَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ وأنذرهم يوم الازفه اذ القلوب لذالحاجرك عظمين ما نضانمينا من حميم ولا شفاعه يقا يا تخ في الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير او يسير في الارض فينظر كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوها واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من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 لَمَّا فِرْعَوْنُ وَهَمَانُ وَقَارُونَ فَقَالُوا ساحرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتُلُوا ابْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ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 وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَخْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ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 وما اهديكم الا سبيل الرشاد وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داء بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولَّى الْمُجْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ أَمْ هُوَ يُضِلُّ اللَّهُ فَمَا له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 كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَسَاءَ هُمْ كَثِيرًا الْقِتْلَ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيلا رشادا يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار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 وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدَوْهُ وَعَشِيَّهَا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ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 زَنَا نَجِي جهَنَّمَ جَعُرُ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَن لَّيْلًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قالوا kofirina فَآتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ غُدُوًّا وَعَشِيًّا لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدَاخِرِينَ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 فَإِنَّكُمْ تُفْكُونَ كَذَالِكَ يُفْكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين الحمد لله رب العالمين قل انني اني تؤن أن اعبد الذي تدعون من دون الله لم ما جاءني الينات من ربي وامرته ان اسلم لرب العالمين هو الذي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلَهُمْ مُسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ يُقِيلُ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا بَلْ نَعْلَمُ عَنَّا بَل لَّكِن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير حق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس ما المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ أُولَٰئِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهِ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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما راوا باءسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا باءسنا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ لَاكَ الْكَافِرُونَ